وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران انذركم به ومن بلغ انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى كلا اشهد قُلْإِ ماَاهُ إِلَهُ وَاحِد وَإِننِي بَر أُِّ مَا تُشِكُون الذيينَ آتَينهُم الكِتابَ يَععرفونَهُ كماَمَا يَععرفونَ أَبَنَا أَهُم الذيذينَ خَصِرون أَفُسَهُم فَومْ لا يُؤمنُِون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 وَجَعلنا عَ قُلوا بِهِمْ كةأَ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَنِهِم وَقرر وَإيرر كلُ آيَة ال لا يُؤمنِنوا بِهَا حتى إِذَا جَ أووكَ يجَدِلونَكَ يقولُ الذيينَ كَفرَر إهَا إِلاا أَسَطير الأأَووللين وَهُمْ يَنَهُونَ عَنِ ٱلْهُدَىٰ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُوا۟ لَآ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَٰ لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يَخْفُونَ من قبل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 ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كان كبر عليك إعراضكم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 بَل اِنَّ اِيَّامَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اِلَّا لَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ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 بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَكُونُوا أَهْلًا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 يَكُمُ سُوءٌ أَم بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَبٌّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّنِي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 رَقٍَ إلا يعلمكَ وَلَا حَبة فِي ظُلُماتَاتِ الْ الأرقِ وَلاَا رَت ب وَلَا يَابِسٍ إِلَّا في كِتابَابٍِ مُبين وَهُو ال الذي يَيتَوَفكُم بِالَّنِ وَعلممُ مَا جَحْتُم بِهَارِث يَبعثُكُمْ فِيِ يُقض أَجَلم مُسَمَّ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظك حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا لَهُ الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ عَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِن ينسَك الشَّيطانُ فَلَا تَقَِ بعد الذِكْرىَ مَعَقَوْمِ الظالِمِين وَمَا علىلَ الذيينَ ي التَّكُونَ مِنْ حسابِجِب مِن شَيْئء وَلَ ذِكْرُ لَعََّهُ يَّكُون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 وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كلا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون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 وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وَجَنَّاتٍ مِن أعنابٍ والزيتون ورُّمَّانٍ مُثْلَهُنَّ وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ؤُذِرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يبعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا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 إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم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 إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ونيرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق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 إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتجين فكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسله الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 قال النار مثواكم خالدين فيها مَا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذَلِكَ أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلوا غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون.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 بمعجزين. قل يا قوم أملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحر مظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علي فتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي جَنَّتٌ مَّعْرُوشَةٌ وَغَيْرُ مَعْرُوشَةٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا آكُلُوهُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدل مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الآن الذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الآن الذَكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى الله اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم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 بغيهم وانما لصادقون فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسَهُ عن القوم المجرمين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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وودع ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ بِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون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 بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون كل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كل إنني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 إ نربَبكَ سريع ل قَاض وَإِن النَّبلَ